فَمَن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِهَا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 فإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فَهُم مِّنْ ضُرِّهِمْ يَخَفُونَ وَإِذَا خَوْلَنَا نِعْمَةً مِّنَّا قَالُوا هَذَا مِن فَضْلِكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ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 وَلاقدح إلييك وَإِن الذيَّذينَ منِن قبلِكَ لإِن أشَكتَ لا يحبط النعملك لاإن أشكتَ يحبط النعملكَ وَلا تتكون النَّ مننَ الخاصِلين بللهه فَععبُد وَكُم منِ الشكررين وَما قدر اللهه حق قِه وَأَرضُ جميع قضت يَوْوم القياام. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ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 فطِحَتْ أَبُوابهَا وَقَالَلَهُ خَزَنَتُها وَقالَالَلَم خَزَنَةُهَا أَلَ يَأْتِكُمْ رسُنُ مِنكُمْ ييتْلُونَ عَلَكُمْ آيات رَّكْ يتنْنُونَ عَلَكمُم آيات رَبِّكُمْ, ربكم وَيذِرونَكُمْ لِقَاأَوْمِكُمْ هذا قالوا بَل ولكن حَقَّتْ كلَمَةٌ العذابِ على الكافِرين.